السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم مستمعين الأكارب المشاهدين حياك الله عبد عبدالله كيف الحال عسل طيب السلام ورحمه الله شركه محمد بس ننتظر <نأمتبر> الشيخ <بير> نعم <نامتبر> او ال حاول حاول يعني مرات بعد. رجل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم شيخنا الصوت واضح شيخنا بارك الله فيكم نقرا شيخنا نبدا بالقراءه ماذا شو قال الشيخ نقرأ؟ شيخنا نبدا نبدأ نبدأ. طيب. ومعنا شيخنا شيخ صلاح الدين مفتي الخراسة. السلام عليكم شيخنا. طيب شيخنا نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.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 وإذ أخذنا ميثاقكم في التوراة لا تسفكون دماءكم بأن لا بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من ذياركم ولا يخرجهم من منزله ثم أقررتم اعترفتم بلزوم الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم دقيقة أتأكد عن الصوت المستمعين على اليوتيوب هل الصوت واضح بارك الله فيكم أرجو كتابة ذلك على التعليقات طيب هل الصوت واضح لركنا فيكم <تصفيق> طيب ثم ثم نعم اعترفتم بلزوم الميثاق وانتم تشهدون على انفسكم بذلك وانتم ايها الموجودون تشهدون على اقرار اسلافكم ثم للاستبعاد أنتم هؤلاء أي انتم بعد ذلك فقط أقرأ التعليقات العلمة الغزنوي قال ثم في هذا كما تقول فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها وقال أنتم هؤلاء الحاش الثامنه قيل هؤلاء مع الذين والجملة بعده صلته والموصول مع صيلته خبر أنتم أي أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقصون فهو مبتدأ وخبر فيل أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الجملة حال والعامل معنى الإشارة أو بيان لهذه الجملة قال الغزنوي رحمه الله تقتلون أنفسكم قيل معناه لا تقتلوا أنفسكم لشدة تصيب تصيبكم بسكين أو خنق أو بارتكاب ما يوجب ذلك كالارتداد والزنا بعد الإحصان وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك ولا تسيءوا جوار من جوركم فيضطروا الخروج من دياركم أو لا تفسدوا فتكونوا سببا لإخراجكم أنفسكم قال تظاهرون عليكم كتعاونون والجملة حال بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم وإن يأتوكم أسارة يطلبون انفداء تفادوهم فديتموهم كانت قريضة حلفاء الأوسي والنظير حلفاء الخزرج فإذا اقتتل عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار واجلاء اهلها وإذا أسر أحد من فريقين جمعوا له حتى يفدوه, أو يفدوه فنزلت قال الغزنوي في الحاشية الثانية من المشركين والحاشية الثالثة من المشركين والحاشية الرابعة قال أي مجموع من الفريقين وهو قال الغزنوي أي لفظ هو إما ضمير الشأن أو مبهم, مبهم مفسر بلفظ إخراجهم وقيل ضمير يرجع إلى مصدر يخرجون ولفظ إخراجهم بيان وهو أي الشأن محرم عليكم فاتصل بقوله وتخرجون, وتخرجون فريقا وما بينهم اعتراض أو هو مبهم وإخراجه وإخراجهم تفسيره تؤمنون ببعض الكتاب أي الفداء وتكفرون ببعض أي القتل والمظاهرة والإخراج قال الغزنوي في الحاشية السابعة عن السدي أخذ الله عنهم أربعة عهود فاركوا القتال والإخراج المظاهرة وفداء وفدا أسرهم فأعرضوا إلا عن الفداء أما في الحاشية السادسة قال وتخرجون فريقا أي من اليهود فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي عذاب وهوان في الحياة الدنيا خزي قريضة كان القتل والسبي ولبني, ولبني نظير الجلاء وضرب الجزة على غيرهم ويوم القيامة, يرد ويوم القيامة يردون, إلى أشد العذاب أو يردون إلى أشد العذاب أي أشد أنواعه وما الله بغافل عما تعملون تأكيد للوعيد أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة آثروها عن آخرة فلا يخفف لا يهون ولا ينقص عنهم العذاب ولاهم ينصرون يمنعون من عذاب الله. قال ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل أرسلنا على أثره الرسل. قال الغزنيبي وقفينا من من التقفية وهو الاتباع والإرادة مع من القفا وكان الرسل من بعد موسى إلى زمن عيسى متواتر يظهر عليهم يظهر بعضهم في في أثر بعض والشريعة واحدة وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعد كالشموئيل كالشمو من بابل وإلياس وميشائيل واليسع ويونس وزكريا وشعيا وزحقيل وداود وسليمان وأرميا والخضر الخضر وعيسى بن مريم وكلهم يحكمون بشريعة موسى إلا عيسى فإنه جاءهم بشريعة جديدة وغير بعض أحكام التوراة فتح أي كذا في الفتح البيان. نعم كذا في فتح البيان الله. للقنوتي نعم بارك الله فيكم شيخنا حسنا الله إليكم وآتينا عيسى بن مريم البينات ختم وآتينا عيسى بن مريم البينات ختم أنبياء بني إسرائيل ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى وبعض أحكام مخالف للتوراة والبينات نعم نعم شيخنا طيب والبيانات إحياء الموتى وخلق من الطين كهيد الطير وإبراء الأسقام وإخباره بالغيب وأيدهم بروح القدس أي جبريل فإنه كان قرينه, قرينه يسير معه حيث صار أو الاسم الذي كان يحيي الموتى أو الإنجيل أو الروح الذي نفخ فيه أفا كل جاءكم وسطت هذا شقنا وسط الهمزة بين الفاء وما تعلقت به صحيح وهو بارك الله فيكم شيخنا وهو قد آتينا توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بها رسول بما لا تهوى ما لا تحب أنفسكم استكبرتم عن اتباعه ففريقا كذبتم ففريقا قال الغزناني الفعوك للسببية أو للتفصيل ما ماذا يخص شيخنا هنا منه في غالب الحواش منه منه يعني تعليق المؤلف نفسه أيوة طيب بارك الله فيكم احسن الله إليكم كعيسى ومحمد عليه عليهم السلام وفريقا تقتلون قال الغزنوي جاء بلفظ المضارع لحكاية صنيعه أو صنيعتهم من الماضية واستحضارها لأنهم أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لكن عصمه الله فإنهم سحروا وسموه بالشاف فقال صلى الله عليه وسلم عند موتي لا زالت أكلة خيبر تعارني هكذا فهذا أوان قطعت أبهري هذا الحديث موجود في البخاري كذلك بلفظ آخر زكريا وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية والمراعاة الفواصل وقالوا قلوبنا غلف أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم آخر أو عليها غشابة أو لا نفقه ما تقول كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا أكنة فصلت بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما زعموا أن قلوبهم أوعية للعلم بل قلوبهم العونة مطبوع عليها بكفرهم أو قلوبهم لم تأبق قبول الحق لخالد فيها بل لأن الله طبع عليها بالكفر فقليلا ما يؤمنون أي يؤمن منهم فقليل حالا أو ايمانا قليلا وهو إيمان ببعض الكتاب أو لا يؤمنون أصلا لا كثيرا ولا قليلا قال الغزنوي في الحاشيه الثانية قال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا قال الكساء الكسائي أو الكسائي يقول عرب دورنا بأرض قل ما تنبت الكراف والبصل أي لا تنبت شيئا شيخ أبو عبد الله صفحة سبعين صفحة إذا تريد صفحة سبعين بارك الله فيك الجزء الأول منه طبعا عندك ال... <تصفيق> بارك الله فيكم نعم الشيخ ظاهر عندكم نعم نعم الشيء الظاهر بارك الله فيك قال فقليلا ما يؤمنون قرأنا هذا ولما جاءهم كتاب من عند الله أي القرآن مصدق لما معهم التوراة وجوابه محذوف دل عليه جوابه لما الثانية أو لما الثانية تكرار للأول فإنما عرفوا والكتاب واحد والفاول للإسعار بأن مجيئه كان عقيب استفتاحهم به قال الغزنوي أو لما في الحاشية الثالثة أي قول او أي قوله فلما جاءهم ما عرفوا وكان اليهود والواو للحال من قبل قبل نزول يستفتحون عن الذين كفروا يستنصرون على المشركين يقول اللهم انصرنا ببني آخر الزمان المنعوذ في التوراه فلما جاءهم ما عرفوا اه بارك الله فيكم بين بين هنا عندي كلمة غير واضحة بنبي آخر الزمان اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعود بالتوراة فلما جاءهم ما عرفوا من حق كفروا بي بغي وحسدا فلعنة الله عن الكافرين بئس ما اشتروا بي أنفسهم ما, ما نكره مميزة لفاعل بئس المستتر فيه والفعل صفته أي بئس ما باعوا فإنهم باعوا ثوابها بالكفر أن يكفروا هو المخصوص بالذنب بما أنزل الله بغيا أي أن يكفروا حسدا أي, أن أي لأن ينزل الله من فضل النبوة والكتاب على من يشاء من عباده فإن من الحسد على أن النبوة في غيرهم فباءوا راجعوا قال الغزنوي وصاروا أحقا بغضب على غضب لكفرهم محمد عليه السلام الحاشية الثانية قال الغزّمي وقد قدمنا بيان الغضب في صفحة سابقة فقد قرأناه فبارك الله فيكم اقرأوها مرة أخرى وقد قرأناه سابقا نتجاوز هذا هذا هذا التعليق اللي طوله كذلك لكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو القرآن بعد كفر بعيسى وتضيعهم التوراة والإنجيل أو عبادتهم العجل وقوله بغضب ضرب ضرف لغو وهذا غضب صفة له والكافرين عذاب مهين فإن عذابهم فإن عذابهم للإهانة وعذاب العاصل للتطهير وإذا قيل لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة ويكفرون نعم صوت الشيخ يسمعنا شيخنا بارك الله فيكم الصوت واضح ماذا قال الشيخ يا عبد الله شيخنا صوت واضح يعني كل كل خمس دقائق تأكد يعني من الشيخ حتى يعني ما يفوت شيء، بارك الله فيك. وإذا قيل لهم من اليهود آمنوا بما أنزل الله القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة ويكفرون بما بما وراءه بما سواه بما سواه أو بما بعده وهو أي ما أي ما وراءه الحق مصدقا لما معهم فإن القرآن مصدق للتوراة هكذا شيخنا مصدق للتوراة قل يا محمد إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان بالتوراة فلم تقتلوا الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وفعل آبائهم فعلهم مع أنهم رضوا به ثم, ب... ثم يعدد... يعد عليهم قبائحهم بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات اليد والعصا وغيرهما ثم اتخذتم العجل إلها من بعدي بعد ما رسولا أو, أو ذهابي للطور وأنتم ظالمون قوم عادتكم الظلم وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا لكم خذوا ما أتيناكم ما أمرتم أو ما أمرتم به في التوراة ما أمرتم ما أمرتم به في التوراة بقوة بجد واسمعوا أطيعوا قالوا سمعنا, قالوا سمعنا قولك أو بالآذان وعصينا أمرك وعصينا أمرك بالقلوب وليس هذا بألسنتهم لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب القول التسعه قال الغزنوي في الحاشد الأولى أمرك بمعنى اعترفوا بقبوله لكن لم يفعلوا وجيز يعني في الوجيز بارك الله فيك وأشربوا في قلوبهم من عجلة أي أشربوا في قلوبهم حبه حتى, حتى خالص ذلك إلى قلوبهم وفي كلام السلف لما أحرق العجل برد بالمبرد ثم نسف في الماء فمن شرب, فمن شرب وفي قلبه حب العجل اصفر لونه بكفرهم فإنهم مجسمة شيخنا هكذا مجسمة شيخنا فقير قراشي بكفرهم فإنهم مجسّم أم مجسّمة، فأعجب العجلة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين قال الغزنمي كما زعمتم بالتوراة وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم وكذا إضافة الإيمان إليهم وقوله إن كنتم من هذا يحن في صحة دعواهم فإن الإيمان إنما يأمر بعبادة الله وحده لا بشركه هكذا شركة العباد نعم, نعم هنا الحاشية في الصفحة الثانية شيخنا ولا ذاهب إلى الصفحة الأخرى نعم بشركة العباد لما هو في غاية البلادة فهو غاية الاستهزاء وأما إضافة الإيمان فدلد على أن أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيمانا إلا بإضافة إليكم وحاصل الكلام ان كنتم أنتم واباؤكم الأخدمون مؤمنين لما عبدتم من عجلة وكذبتم القرآن وجيز نعم شف صوتك ارفع صوتك عشان الشيخ يسمع بالتوراة بكم بالتوراة كما زعمت فبئس ما فبئ امركم به بي... امركم به بي... ايمانكم بها والمخصوص بالذنب محذوف أي هذا الأمر وحاصل لو كنتم منين ما عبدتم من عجلة يعني آباءهم وأنتم لو كنتم منين ما كذبتم محمدا عليه الصلاة والسلام قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله أي في علم الله وحكمه خالصة أي خاصة بكم كما تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هدى الآية منصوب عن حال من دون الناس أي الباقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي أدعوا بالموت على الكاذب من فريقين والمراد منه المباهلة كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الشرف أو معناه فصل الموت فصل الموت لأن من أيقل أن مأضاه الجنة حن إليها سيما إذا علم أنها لا يشاركه فيها غيره قال الغزنوي قال الغزنوي واما المؤمنون قال غزنم غزنمي هنا في الحشد الأولى وام المؤمنون فلا يدعون ان فلا يدعون فلا يدعون انهم احباء الله وانهم من الفائزين اليقين بل يرجون من فضل الله وكذا العشره المبشره وكذا العشره المبشره فحال فحال خوفهم يحال بينهم وبين البشارة لاحتمال أن البشارة مقيدة بقيد ويخافون من سوء العاقبة كما يدل على ذلك تتبع أحوالهم وجيز ولن يتمنونه أبدا للعلم بكذب بكذبهم او بكذبهم بما قدمت أيديهم كتحريف التوراه واضافته إلى اليد لان اكثر الجنايات باليد وتوظيف إليها الاعمال وان لم يكن لليد فيها مدخل والله عليم بالظالمين تهديد ولا تجدنهم الناس على حياة على حياه أي على نوع من حياة وطول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم ومن الذين أشركوا عطف في المعنى على الناس أي أحرص من الناس ومن الذين اشتروا أو عطف على أحرص بتقدير بتقدير وأحرص من الذين وهو عطف وهو عطف الخاص على العام أو اليهود أحرص منهم مع أن المشركين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم إليها شديد وزيادة حرص وزيادة حرص اليهود لعلمهم بأنهم صائرون إلى النار بخلاف المشركين قيل تقديره ومن الذين أشركوا ناس يود وحدهم من الذين أشركوا خبر مبتدا محذوف صفته يود وحدهم فإن من اليهود من قال عزير ابن الله عزير ابن الله فيكون مشركا يود وحدهم أي اليهود جملة مستأنفة لو يعمر ألف سنة لو للتمني قال الغزنوي قال الغزنوي وإنما خص الألف بالذكر لأن العرب تذكر ذلك عند إرادة المبالغه ولأنها غاية العقود ولأنها تحية المجوس فيما بينهم يقولون زي ارسال هذه كلمة أي عش ألف سنة أو ألف نيروز أو ألف مهرجان فهذه تحيتهم وهذا كناية عن الكثرة فتح كذا في الفتحي في فتح البيان وما هو بمزحزحه بمبعده من عذاب ان يعمر وضميره لمصدر يعمر وان يعمر بدله او لاحد أو, او لاحدهم وان يعمر فاعل بمزحزحه والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله أي القرآن قال الغزنوي قيل لم قيل لما قيل اليهود لما قيل اليهود آمنوا بما لما قيل الأصل اليهود آمنوا بما أجزاه الله اعتذروا بوجوه أحدها أن آمنا بكتابنا وكفينا والثاني أن جبريل ولي لمحمد المولى الذي ينزل عليه وهو عدو لهم ولولا ذلك لآمنوا أجاب عن الأول بممر وهذا جواب عن الوجه الثاني كذا في الوجيز قال على قلبك بإذن الله بأمره وجو وجواب الشرط محذوف أي من كان عدوه فلا انصاف له فإنه نزله أو تقديره فهو عدو لي فليعلم أنه نزله أو غيظا مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب نزلت جوابا لليهود ادعوا زعموا أن جبريل عدو, عدو لهم ولولا أنه ولي محمد عليه الصلاة والسلام لآمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين رد عليهم حيث قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة فقال الله إنه ينزل بهما على الكافرين بهدى وبهدى وبشرى للمؤمنين قال الغزنوي في الحاشيه الثانية فإذا آمنتم كان كان هو صديقا لكم كذا في الوجيز من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين في تنبيه على أن معادات الواحد والكل سواء فمن عاد أحدهم فقد عاد الجميع ووضع الظاهر أي للكافرين موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوة موضع موضع المضمر حسن الله إليكم موضع المضمر للدلالة على أن, أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوتهم كفر وقيل الواو هنا بمعنى أو ولقد أنزلنا قال الغزنمي هذا جواب للثالث من عذارهم الإيمان فإنهم قالوا ما أنزل ما أنزل إليك يا محمد بن آية بينة فنتبعك كذا في الوجيز قال نزلت في ابن سورة حين قال يا محمد ما أنزل إليك آله آية بيينة فنتبعك طيب اسأل الشيخ يا عبد الله هل نواصل نكتفي؟ شيخنا عبدكم الله هل نواصل أم نكتفي بهذا القدر؟ بارك الله فيكم شيخنا احسن الله اليكم وكتب الله اجركم وسعيكم طيب بارك الله فيكم وما يكفر بها الا الفاسقون المتجاوزون عن حد احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم وكتب الله اجركم وسعيكم شيخنا حفظكم الله اجيزون بما قراناه بارك الله فيكم اجيزون شيخنا بما قراناه في هذا اليوم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم احسن الله إليكم وأدام الله نفعكم وفيضكم بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا لنستكمل هذه القراءة إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. طيب شيخنا حفظكم الله شيخنا الفقير القرشي بارك الله فيكم يعني نستجيزكم أيضا شيخنا تفضلا وتكرما للسامعين ويعني تفضلا بالإجازة بارك الله فيكم بارك الله فيكم أحسن عليك نكتفي إن شاء الله بإجازة شيخنا محمد عبد الله إن شاء الله هو أكبر وعولى بارك الله فيكم طيب شيخنا بارك الله فيكم ولا نثقل عليكم نلتقيكم غدا بإذن الله شيخنا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> عليكم السلام. <الله> عليكم السلام الله. شيخ. طيب.